بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ربه وحده في القرآن بأن قال لا إله إلا الله وللكافرون الكافرون على أدبارهم نفورا بغضا منهم لكلمة التوحيد ومحبة للإشراك به جل وعلا وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر مبينا أن نفورهم من ذكره وحده جل وعلا سبب دخولهم في النار كقوله وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقوله ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الآية وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقوله في هذه الآية نفورا جمع نافر، فهو حال. أي ولوا على ادبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود وراكع وركوع. وقال بعض العلماء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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفا ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم أي إزالة المكروه عنهم ولا تحويل أي تحويله من إنسان إلى آخر أو تحويل المرض إلى الصحة والفقر إلى الغنى والقحط إلى الجدب ونحو ذلك ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعته ويبتغون الوسيلة إليه أي الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم قال ابن مسعود نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزاعة أو غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونهم فأنزل الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية وعن ابن عباس أن الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح وأمة وعنه أيضا وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن أنها نزلت في عبده الملائكة وعن ابن عباس أنها نزلت في عبده الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا بينه أيضا في مواضع أخر كقوله في سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا في سورة المائدة أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكريمة وفي آية المائدة هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح ومنه قول لبيد ارى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل وقد قدمنا في المائدة أن التحقيق أن قول عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي من هذا المعنى كما قدمنا أنها تجمع على وسائل قال المؤلف رحمه الله وأصح الأعاريب في قوله أيهم أقرب أنه بدل من وعو الفاعل في قوله يبتغون وقد أوضحنا هذا في سورة المائدة بما أغنى عن اعادته هنا والعلم عند الله تعالى بهذا القدر أيها المستمع الكريم تكون نهاية حلقتنا هذه الليلة ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته